بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد إليكم منظومة الأرجوزة المئية لابن أبي العز رحمه الله الحمد لله القدير البارئ ثم صالته على المختارئ وبعدها كسيرات الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشير الفضيل ربيعين الأول عام الفيل لكن نام المشهور ثاني في يوم الاثنين طلوع فجره ووفق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حالمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنيه وبعد ست مع شهر جاء وفات أمه على الأبواء وجده للآبي عبد المطالب بعد ثمان مات من غير كاذب ثم آب طالب للعم كافل خدمته ثم إلى الشام راحل وذكى بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر باحيرا مشتهر وسار نحو الشام أشراف الوارى في عام خمسة وعشرين لأمنا خديجة متجيرة وعاد فيه ربيحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خال إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزيناب رقيات وفاطمة وأم كلث من لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حاضر بنيانا بيت الله لما أنداثر وحكاموه وراضوا بما حاكم في وضع ذاك الحجار الأسوادي ثم وبعد عام أربعين أرسيلا في يومين اثنين يقينا فانقولا في رمضان أورى بعيل والي وسورة تقرأ أول المنزالي ثم الوضوء والصالة علامة جبريل وهي ركعة ثاني ثم ماضت عشرون يوما كاملة فرامات الجنة نجوم هائلة ثم داع في أربع لعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحبي كل قد هاجر إلى بلاد الحبش في خمس عام وفيه عادوا ثم عادوا لملام ثلاثات هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كامل وهن عشر وثمان ثم قد أسلام في السادس حمزات الأسد وبعد تسع من سين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة ماضت وبعد خمسين وربع أسلام جن نصيبين وعادوا فعلما ثم على سودات أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنات الصديق في شوال وبعد خمسين وعام تال أسري به والصلاوات فريضت خمسا بخمسين كما قد حفظت والبيعة الأولى مع اثني عشار من أهلي طيبات كما قد ذكرا وبعد ثنتين وخمسين آتا في الموسم هذا ثبتا من طيبات فبايعوا ثم هاجر مكتا يوم اثنين من شهر صفر فجاء طيبات الرضا يقينا إذ كمال الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كمالت نحكيها أكمال في الأولى صلاة الحضار من بعد ما جمع فاسمع خباري ثم بان المسجد في قباء ومسجد المدينة الغرائي ثم بان من حوله مساكينة ثم آتى من بعد في هذه السانة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هجروا وفيه آقى أشراف الأخيار بين المهاجيرين والأنصار ثم بانى ببناتي خير صحبه وشارع الأذان فاقتادي به وغزوات الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانيات الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر وواجب تحول القبلة في نصف رجب. من بعد ذا العوشير يا اخوان وفرض شهر الصوم في شعبان الحمد لله تم هذا العمل بطلب من مدرسة أميمة بنت بشر النسائيه لتحفيظ القران الكريم القاء رائد المنصور هندسه صوتيه عزام مقطيب